وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنة من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا أهني وصيغ الأكل، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطن ولكم في جا منافع كثيرة ومنها تأكلون.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 تاحد قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلب فِيْ جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ فَاسْلُفْ فِيْ جَامِنٍ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَيْنِ وَأَجْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون